لقد Lقد في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 12. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في جهنم كل كفار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 ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد يوم نقول نجهن ما خلنت لأت وتقولها مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما تعدون هذا ما تعدون لكل أواب الحفير من خشى الرحمن بالغيب من خشی روح بالغيب و بقلب منيب من خشی روح بالغيب و بقلب منيب ذانك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقضهم في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القسم عمه وشهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.